و6 5 بيقول يلزم الياءم الرجوع اذا سبح به ثقه لزيادات او نقصاء ثقه اكتب عايزين نقول ايه يعني ايه الكلام واحد الفكره ها ايه بقى ايه والحاله ايه بقى ايه سمسي. نعم في المد سبح به ثقات في الحاشيه او شرط المد لو واحد غلب على ظن وصدقه يعمل قف هو مهما هنا الثقه ده لازم, على لازم بسيره بسيره يعني يعني يعني يغلب على ظن الصفر عشان يعمل الثقه مش و سيره و سيره. ولازم لا يغلب بسواد نفسه ولازم نفسي يعني في كذا حاله بس هو تقريبا انا شايف بيسال في حته الثقه ولا الثقه ولا اتنين يعني برضه برده لازم يغلب على ظن الصفر الصلاحي بقى عدد او بكلم عن بس تاريخ غلط على اعتبار ان السؤال غلط انو <تصفيق> هنعمل <تصفيق> <تصفيق> ايه جيبين لنا في المتحان الجامعة خمسين سؤال فسبعة وثلاثين منهم بين يعني فيه كتير قوي يعني بس زي كده برضو يعني في حالة ايه ولا بتاع فقالولي بقى لتا ايه يعمل لتعمله والكمبيوتر بيحل لوح كده بال طيب ايه نمرة 6 فيها 4 فيها اشكال منزادة رابعة يعني رابعة عدوية منزارة رابعة بعد تشهده في المغرب على في المغرب ولا هنا <تصفيق> رابعه فين مصر ولا في المغرب ولا كانت مصر يبقى النادي النصر بعد تشهده في المغرب طب تفرق انه في اي بلد يعني <تصفيق> البلد تفرق يا محمد ها؟ شرك شرك <تصفح> يا زفر اللهوي دماغه بيترق يا <تصفح> ربع منتج يعني هفر التشاهد في مصر والمغرب والجزائر تفرق <تصفح> زاد رابعة بعد تشهده يعني بعد التشاهد الثاني مثلا معلمة بالزيادة فيها الزياده فيها اللي هي ايه اثناء الركعه في الرابعه مش كده اعاده التشهد علي اهو هو طيب ايه الاستغراب بقى مين اللي بيقول من اربعه يعني مستغرب ايه انت هو بس مش عارف الاجابه فعايز يرش رقم 6 العمل المتوالي المستكثر عادة <تصفيق> ها نعم؟ يعني 6 واضحه من غير جنس الصالي غير حاجه يشرع له السجود غير حاجه دي ولا سهوا بيقول نعتبرها ايه تفرق لا تكلف يبقى خلاص يبقى, يبقى السؤال صح على المختار ان سهوا على المختار تفرق طب وهو ما حددش انه على حاجه يبقى على المختار مش كده يبقى لازم تفرق امم طيب يبقى احنا قلنا انه يشرع له السجود واللي ما قلناش ما يشرعش المختار الصلاه تبطل تبطل لو عامدا لو غير عامد لا تبطل يشرع يعني فيها حالتين يبقى فيها حالتين على المختار بس السؤال غلط برده ما هو لازم يبين لك متى يتجاوب على اساس ايه يبقى 5 و 6 يبقى 5 و 6 اه واحده الاول كويس السجود لكل شك لا ده واضح مكتوب مكتوبه كده اه موجودة. طيب بنصها اه زي يلا لموا الورق بقى سلمه بقى يصحح حسنه الامتحانش قلت له مش عارف حاجه يلا خلصتوش ليه بتغش طب يلا لموا الورق اتاكد بس عشان نذاكر نزلنا ام رقوق محمد بيقول لك الله انا ما جبتش التليفونات اتار الدنيا هادية الله الحمد لله